أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصار يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرْ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ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 تَّبِعُوهُ إِنَّا إذا لفي ضلال وَسُعُرٌ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُم كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا أَرْسَلْنَا نَاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر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 وَكُنْ شَيْئًا فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُنْ صَغِيرًا وَكَبِيرًا مُسْتَتِرْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ